بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول en إِنَّ تُليئَ تَارِكِم آيَاتَهُ زَادًا نom دە شة ngayين daرى Yeah. We'll كون في <تصفيق>